وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فيه فَريقُم فِيجَنَّةِ وَفَيقُم في السعير وَلَ ش اللههُ لَجَلَكُم أُمَّتَ وَاحِدَةً وَ يدِخِلُ مَ شاءُ فيِي رَحْمَتِ وَظالِمُونَ مَا لَهُم مِ وَل وَلا نَصير اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ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 الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد مَا جاءهم العلم بغيا بينهم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 الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بِهَا والذين آمَنُوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن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 فمَقولُ نَفْتَرَ عَى اللهَّهِ كَذِبَاب فَإ يَشَ إَِّغُ يَخْتِمَ عَ قَلْلبِك وَيَمْحُ اللهغُ البَاطُ وَيُحُّ الْ الحَقَّّ بِكَلِماتِ إِنهُ عَمُم بِذاتِ الصّدُ وَهُو ال الذي يَقُبَنُ التَّوْبَةَ عَنْ عبَادكِ وَيَعْفُوا عنن السَّيئاتِ وَيعلَمُ ماَا تَفعللُون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 أو يوبقهن بما كسبوا ويحف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عندهم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 صَضَرَ وَغَثَرَ إ ذَلِكَ لَ مِنْ عَزْم الْ الأُمور وَمَ يُظْن اللغُ فَمَا لَهُ مِل مِ بَادِك وَتَرَ الظَّالِ مينَ لََّ رَأول عَذاابَ يَقولُولونَهَلإِلَ مَ رَدّ مِن, من, من سَبِي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 مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ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 مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أسراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أنا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم